وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وبعد يقول الإمام من قدامه غفر الله له ولشيخنا والحاضرين باب محضورات الإحرام وهي تسعة حلق الشعر وقلم الأظفار ففي ثلاثة منها دم وفي كل واحد فما دونه مد طعام وهو ربع صاع وإن, وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعره فطفى على عينيه أو انكسر ضفره فقصه فلا شيء عليه الثالث لبس المخيط إلا ان لا يجد ازارا فيلبس سراويل أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا شيء عليه الرابع تغطية الرأس والأذنين منه الخامس الطيب في بدنه وثيابه السادس قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا او متولدا أو متولدا منه ومن غيره فاما صيد البحر والاهل وما حرم ما اكله فلا شيء فيه السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا فديه فيه الثامن المباشره لشهوه فما فيما دون الفرج فان انزل بها ففيها بدنه والا ففيها شا التاسع الوطء في الفرج فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضيء في فاسده والحج من قابل وعليه بدنه وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاه ويحرم من التنعيم ليطوف محرما وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شات ولا يفسد النسك بغيره والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط قال المؤلف رحمه الله باب محظورات الإحرام هذا الموضوع هذا الباب مع ما الباب الذي بعده وهو باب الفدية احيانا يشكل على كثير من الناس لتعدد المحظورات ولتعدد الجزاء لكن سنحاول بقدر ما نستطيع ان نيسر ذلك بحيث ان المسلم الحاج المتلقي الذي يطلب العلم يحاول ان يستوعبه بكل سهوله فنقول اولا المحظورات على ثلاثه اقسام القسم الاول ما يحرم على الرجال فقط القسم الاول ما يحرم على الرجال فقط ما هو تغطيه الراس ولبس ها المخيط ما يحرم على الرجال فقط وهو تغطية الرأس ولبس المخيط القسم الثاني ما يحرم على النساء فقط وهو شيء واحد يعني الرجال ما يشاركون النساء فيه هو شيء واحد ما هو, ما هو النقاب النقاب القسم الثالث ما يحرم على الرجال والنساء يعني يشترك فيه الرجال والنساء وهذا هو ما اشار اليه المؤلف في عدد من المحظورات اولا حلق الشعر ثانيا تقليم الاظفار ثالثا مس الطيب رابعا المباشره خامسا الجماع مباشره دون الفرج سادسا جزاء الصيد جزاء الصيد هذه المحظورات تحرم على الرجل وعلى وعلى المرأة هذه المحظورات تحرم على الرجل وعلى المرأة ويمكن أن نضيف إليها القفازين. لأنها أيضا تحرم على الرجل وعلى المرأة القفازين تحرم على الرجل لأنها لبس مخيط وتحرم على المرأة للنهي لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين هذا تيسير لهذه المحظورات لكن يبقى الجزاء ما هو الجزاء؟ نقول الجزاء هي ايضا على ثلاثه اقسام جزاء المحظورات على ثلاثه اقسام القسم الاول ما فديته على التخير بين الصيام وبين الاطعام وبين ذبح ففديه من صيام او صدقه او نسك وقال صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لعله اذاك هوام مراسك قال نعم قال احلق راسك ونسك شات او صم ثلاثه ايام او اطعم ها سته مساكين اذا هذا القسم الأول هو الذي على التخيير بين هذه الثلاثة الأشياء وهي ما يأتي حلق الشعر تقليم الأظفار مس الطيب تغطية الرأس لبس المخيط النقاب القفازين المباشرة دون الفرج على الصحيح كما سيأتي كل هذه فديتها على ماذا ها على التخير. القسم الثاني ما فديته مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول هذا عليه يفسد حجه يمضي فيه يقضيه من قابل السنة الجائية ياثم عليه بدنه كم عليه خمسه اشياء قسم الثاني ما فديته مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول يعني الجماع في بعد الاحرام في ليلة عرفة في يوم عرفة في ليلة العيد ليله ليلة مزدلفة يعني قبل أن يتحل قبل أن يخلع ثيابه قبل أن يطوف أو يرمي أو يحلق يفعل اثنين من ثلاثة فهذا عليه خمسة أشياء يفسد حجه يمضي فيه يقضيه السنة من القادمة ياثم عليه بدنه القسم الثالث ما فديته البدل الجزاء وهو الصيد هذا يشترك فيه الرجل والمرأة فإذا قتل صيدا نقول أنت إن كان له بدل من النعم يعني له بدل إبل أو بقر أو غنم أنت مخير بين ذبح البدل أو تقويمه تقويم البدل وتقسيمه على المساكين يعني إطعام كل مسكين نصف صاع أو صيام إن لم تستطع الإطعام الصيام عن كل مسكين يوم فالله يعينه إذا كان مثل بعير وقيمته بالآلاف ويطعم قد يطعم خمسمائة مسكين معناه أنه يصوم كم خمسمائة يوم هذا صعب جدا هذا من حيث الجزاء طيب الذي يفعل المحظورات هل كل فاعل للمحظوري تلزم هذه الأشياء نقول لا فاعل المحظورات لا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن يفعلها ها وهو معذور ناسي أو جاهل فهذا ها ماذا عليه هذا لا شيء عليه في أصح قولي العلماء لأنه ها معفو عنه عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه معذور ناسي أو جاهل ألسنا نقول إن من أفطر في نهار رمضان بأكل أو شرب ناسيا لا شيء عليه وصيامه صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا في نهار رمضان فليتم صوم فانما اطعمه الله وسقه هذا القسم الاول القسم الثاني ان يفعل المحظور ها معذورا ان يفعل المحظور معذور يعني لحاجه مضطر اليه مثل انسان يعني مثل كعب بن عجرة لما آذاه القمل حلق شعره نقول احلق يعني افعل المحظور وعليك الفديه لكن هل يثم؟ لا آثم. قسم الاول اللي فعله ناس او جاهل لا اثم ولا ولا فديه قسم الثاني فعله مضطرا محتاجا ها لا إثم وعليه الفدية لحديث كعب ومثل لو أن انسانا احتاج أن يلبس شراب أو احتاج أن يلبس سروال يعني في عنده احتكاك شديد لا يمنعه أن يضع شيء هذا يلبس ويفدي القسم الثالث أن يفعل المحظور وهو غير معذور ليس ناسيا ولا جاهلا وليس محتاجا متعمد لبس المخيط متعمد هذا وش عليه عليه الاتمه وعليه الفديه يا احبابي هذا هو خلاصه هذا الباب هذا هو خلاصه اذا نقول المحظورات ثلاث اقسام ما يحرم على الرجل فقط لبس المخيط تغطية الرأس ما يحرم على المرأة النقاب ما يحرم عليهما معا وهو تقليم الظفر وحلق الشعر ومس الطيب والمباشرة والجماع وقتل الصيد والنقاب وفاعل المحظور لا يخلو من مثل التحوال إما يفعله معذورا ناسيا وجاهلا لا إثم ولا فدية أو يفعله معذورا بمعنى أنه محتاج عليه الفدية ولا إذن أو يفعله غير معذور ولا حاجة وليس محتاجا عليه الفدية ويأثم يقول المؤلف باب محظورات الإحرام هذا من إضافة الشيء إلى سببه يعني التي سببها التي سببها ها فعل المحظور وهي تسعة واحد واثنين حلق الشعر طيب لو قص الشعر عليه الفديه ولا لا لو نتف الشعر عليه الفديه ولا لا نقول بلى لماذا قال المؤلف حلق الشعر قال العلماء اتباعا للفظ القرآن اتباعا واقتداءا للفظ القرآن لأنه ورد بلفظ الحلق قال حلق الشعر وقلم الظفر قلم الظفر يعني تقليم الاظفار اظفار اليدين واظفار الرجلين وهل حلق الشعر خاص بالراس ام انه جميع الشعر قولان لاهل العلم وهل هو حلق الشعر كاملا فيه الفديه ام انه حلق بعضه قيل بحلق شعرة واحد واحد الفدية وقيل شعرتين وقيل ثلاث وقيل اربع وقيل خمس وقيل ربع الرأس وقيل ما به في إماطة الأذى والراجح أنه ما يسمى به حالقا ها لرأسه يعني إذا شفناه قلنا هذا حالق الرأس هذا هو الذي عليه هذا هو الذي عليه الفديه و بعضهم بشعر الراس وهم الظاهريه والراجح انه يشمل شعر الراس وغيره قال وتقليم الظفر و نازع بعض اهل العلم بقياس الاظفار على الشعر وقال ان تقليم الاظفار لا شيء فيه وهذا به داود الظاهري ايضا والراجح ان الاظفار مقيسه على الشعر لنقل بعضهم الإجماع على ذلك الإجماع على ذلك قال ففي ثلاثة منها الضمير يعود على الأظفار دم وفي كل واحد منها فما دونها مد طعام وهو ربع الصاع الصاع كم الصاع أربعة أربعة أمداد. هذا بالاتفاق المد ما وزنه كم المد قدره قالوا ملء يدي الرجل متوسط اليدين ليس بطويلهما ولا قصيرهما تفرد يديك وملؤها كم هو بالجرامات كم المد بالجرامات، الراجح النصاع كيلوين وربع، وبالتالي يكون المد خمسمية واثنين ونصف إغرام، يكون المد خمسمية واثنين ونصف إغرام إذا حولنا الكيله إلى وزن. اذا حولنا الكيل الى يزن طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان خرج في عينه طيب هل هناك محرمات على الانسان حال الاحرام غير هذه الاشياء نقول نعم هناك اشياء محرمه على الإنسان حال الإحرام وغير الإحرام دائما محرمة لكن حال الإحرام أشد مثل الغيبة والنميمة والسب سخرية والاستهزاء والكذب وقول الزور وغيرها كل هذه محرمات حال الإحرام وعدمه وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعرة أو نزل شعره فغطى عينه يعني اذا نزل شعر بعينه فضايقه هذا معذور يزيله ولا شيء عليه او غطى الشعر عينه نقول لا باس انك تزيله ولا شيء عليك او انكسر ظفره فقصة فلا شيء عليه يعني انكسر الظفر فاصبح يؤلمه او كل ما تحرك اصبح يضايقه نقول قصه ولا شيء عليك الثالث من المحظورات لبس المخيط المخيط. وش معنى المخيط؟ ليس معنى المخيط الذي فيه خياطة. لا معنى المخيط المفصل على العضو. يعني مثل الغترة، مثل الطاقية، مثل المشلح، مثل السروال، مثل الفنيلة، مثل التوب. يعني المفصل على العضو. المخصص له هذا هذا الثوب، لكن لو أني التحفت بهذا المشلح ما لبست بطريقة هذه وإنما التحفت به براد فالتحفت به يعني وضعته مثل الغطاء علي لا شيء فيه لو وضعت الغطرة والشماغ أيضا غطيت بها رجلي لا شيء فيه فلبس المقيط لبسه على الهيئة التي وضع لها في الجسم طيب هل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليحرم بإزار ورداء هل لبس التنوره الازار اللي على شكل تنوره مخيط من الامام هل يجوز نقول لا لانه هذا لبس معتاد ولا ما هو معتاد لبس معتاد ويلبسه يعني جموع من المسلمين في بلاد كثيرة أليسوا يلبسون الازار المخيط هذا فنحن نقول لا يجوز لبسه لكن لو كان مفتوح من الأمام فلا إشكال في ذلك لا إشكال في ذلك قال إلا ان لا يجد فليلبس سراويل أو لا يجد نعلين فليلبس الخفين ولا فديه عليه لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل فهذا معذور اذا لبس الخفين لعدم وجوده النعلين لا فديه عليه لان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص بلبس الخفين لمن لم يجد النعلين لمن لم يجد النعلين الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس اشياء قال لا تلبس القمص ولا العمائم القمص جمع قميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس برانس مثل اللبس المغربي هذا اللي مع راسه و يعني عام على الجسد ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وقد جاء الأمر بقطعهما وليقطعهما من أسفل الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران والورس وجاء في الحديث في آخر حياته صلى الله عليه وسلم الأمر بلبس الخفين مع عدم, القطع عدم قطعهما فهذا محمول على هذا يعني بمعنى أنه يلبس خفين ولا يقطعهما فلا يتضرر بقطعهما من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد زارا فليلبس السراويل ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقطع فدل على انه لا يقطعهما ثم قال المؤلف الرابع من المحظورات تغطيه الراس يعني يغطي راسه بملاصق مثل الطاقيه والغتره والشماغ اما غير الملاصق مثل الشمسيه او يضع الكتاب هكذا او يضع شيء كرتون على راسه عن الشمس هذا غير ملاصق او يحمل شيئا على راسه يعني اناء على راسه يحمله هذا لا شيء فيه هذا لا شيء فيه الخامس الطيب في بدنه وثياب لناهي صلى الله عليه وسلم أن يمس المحرم أن يمس المحرم شيئا من الزعفران والورس ولناهي صلى الله عليه وسلم أن يطيب الذي وقصته ناقته في ثيابه وبدنه السادس قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا أو متولدا منه ومن غيره واما صيد البحر والاهل فلا يحرم واما صيد البحر فانه مباح لان الله جل وعلا رخص لنا إذن الصيد الممنوع هو الحيوان الحلال البري المتوحش اما المتولد منه فان توحش الاهلي حرم احتياطا وان استانس الوحشي فالجمهور على أنه حلال ويرى الإمام مالك عليه رحمة الله تحريمه تغليبا للحظر وقال بعض اهل العلم بل الأصل هو العمل بالأصل العمل بالأصل فننظر إلى أصل هذا الحيوان هل هو, هل هو بري أو أنه أهلي ونعمل به أما إذا تولد من إنسي وأحشي غلبنا جانب الحظر لانه احوط لان القاعده عندنا انه اذا اجتمع مبيح ها وحاضر نغلب الحاضر نغلب الحاضر صيد البحر حلال فالله جل وعلا يقول حلل حل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسياره طعامه متاع لكم وللسياره طيب لو جبنا يعني سمك في مكة صار من صيد مكة حطينا بركة حطينا فيها سمك في مكة نصيده ولا ما نصيده ها صيده ولا ما نصيده جينا في مكة هنا حطينا بركة كبيرة جدا مثل هذه الحلقة وقمنا نصيد منه ونحن محرمون يجوز ولا ما يجوز نعم يجوز لماذا يجوز يعني هذا مو بصيد هذا هذا يعني فعلنا نحن مثل لو اني عندي حمام بالبيت وهذا الحمام في بيتي اصيده ولا ما اصيده اكله ولا ما اكله ايش كله هذا يختلف تماما طيب <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله وأما صيد البحر فإنه مباح لكن رأيتم لو صاد المحرم صيدا هل يحل له لما يحل المحرم صاد صيدا يحل له لما يحل يعني هو خالف حنا حن نقول ما يجوز قال بصيده بدفع الجزاء يحل له له لما يحل ها لا يحل هل يحل للحلال اللي ما احرم له ربع مع زملائه ما احرمه يحلون محلين ياكلون منه ولا ما ياكلون ها لا ياكلون منه لماذا قال اهل العلم لانه ميته لانه ما يجوز له يصيده فما دام صاده المحرم فهو ميته لا يحل له ولا يحل للمحلين طيب لو صاد الحلال صيدا في البر مو في الحرم الحلال اللي مو محرم يحل ولما يحله ولا ما يحله لو, لو اعطى المحرم منه يحل ولا ما يحل نقول لا يخلو إن كان المحرم أعانه أو دله أو أعطاه سلاح أو أشار إليه فلا يحل له لأنه أعانه أو أن الحلال صاده من أجل المحرم فلا يحل له وأما إن كان المحرم لا علاقة له به فيحل للحلال وللمحرم وللمحرم ثم قال المؤلف السابع عقد النكاح حرام ولا فدية فيه وقيل فيه فدية ورأي المؤلف صح عقد النكاح يحرم لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم ها لا ينكح المحرم ها ولا ينكح الأولى بفتح الياء ها وكسر الكاف لا ينكح المحرم يعني ها لا يعقد ولا ينكح ها لا ينكح خيرة لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره لا يكون وليا لاحد لا ينكح ولا ينكح النهي هنا. يعود لذات الشيء ولا لامرن خارج يعود لذات الاحرام ولا لامرن خارج ها يعود لذات الاحرام وعند اهل العلم قاعده اصوليه بالاصول يقولون اذا عاد النهي لذات الشيء فسد فلو ان المحرم نكح هل يصح نكاحه؟ نقول لا النكاح غير صحيح جدد العقد إذا أصبحت حلالا إذن السابع عقد النكاح ومثله الخطبة لا يجوز أن يخطب لا يجوز أن يخطب وفرق بين خطبة وخطبة الخطبة في النكاح والخطبة خطبة الجمعة أو ذكر او خطبه الحاجه او غيرها لكن هل يجوز ان يراجع المطلق امراهه تجوز الرجعه ولا ما تجوز ها احنا قلنا الخطبه ما تجوز العقد النكاح ما يجوز الرجعه تجوز ولا ما تجوز نقول نعم تجوز لماذا قالوا لان الشارع يتشوف لاستدامتي ها النكاح فالرجعه استدامه للنكاح فتجوز للمحرم تجوز للمحرم طيب قال الثامن المباشره لشهوه فيما دون الفرج يعني يباشر يقبل يلمس فإن انزل بها بالمباشره فعليه بدنه عليه بدنه هذا رأي المؤلف والصواب أنها مثل سائر المحظورات عليه فدية على التخيير بين ثلاثة أشياء وإلا يعني إن لم ينزل ففيها شات ففيها شات وحجه صحيح والراجح أنه إن أنزل أو لم ينزل عليه فديه الاذى مؤلف يرى انه إن انزل عليه بد ولم ينزل فعليه شات وهذا هو المذهب والصواب انها مثل سائر المحظورات فيها الفديه على التخير ففديه من صيام او صدقه او نسك سواء انزل او لم ينزل وقال بعضهم عليهم عليه شات عليه شات التاسع التاسع الوط في الفرج فان كان قبل التحلل الاول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل ويجب على المجامع بدنه اذا جامع قبل التحلل الاول كما قلت قبل الصلاه في اجابه سؤال عليه كم خمسه اشياء يفسد حجه يمضي فيه يقضيه من قابل يأثم عليه عليه بدن هذا إذا كان قبل التحلل الأول يعني يوم عرفة يوم ثمانية إذا أحرم ليلة مزدلفة صبح العيد قبل أن يطوف ويرمي ويحلق أما إذا تحلل التحلل الأول بمعنى فعل اثنين من ثلاثة فهذا لا يفسد حج كما سيأتي قال فإن كان الجماع قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسد عقوبه له والحج من قابل هذه ثلاثة أشياء ويجب على المجامع بدنه وعليه الإثم مؤلف لم يش... لا يذكر الإثم خامس عليه الإثم خمسة أشياء تلحق من جامع الحج قبل التحلل الأول والتحلل الأول يحصل اثنين من ثلاثة التي هي الرمي أو الحلق أو الطواف مع السعيدة فعلى اثنين منها هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول قال وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شات ويحرم من التنعيم ليطوف محرما لماذا قال المؤلف يحرم من التنعيم قال لأنه أفسد حرامة. ولكن من أهل العلم من يقول إنه لا يحرم من التنعيم بل عليه شات ولا شيء عليه غيرها وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شات ولا يفسد النسك بغيره يعني بغير بغير الجماع والمرأة كالرجلي إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط وتجتنب النقابة والقفازين المرأة كالرجل إلا أن احرام الوجه يعني المرأة لا تغطي وجهها إذا كان ما عندها رجال جانب إذا كانت في الخيمة أو بالغرفة أو بالشقة لا تغطي وجهها لأن الرجل لا يغطي رأس المرأة لا تغطي وجهها لكن إذا كانت في الحرم هنا أو في أو في السيارة ويراها الرجال لا جانب هنا تغطي, تغطي وجهها تغطي وجهها طيب هناك أشياء تخالف المؤلف يقول والمرأة كالرجل نحن نقول المرأة كالرجل قصده في المحظورات لكن نحن نقول إن المرأة تخالف الرجل في أشياء في الحج مراه تخالف الرجل في أشياء في الحج مر بعضها معنا ما هي ها من يعرف احسنت المراه يجوز لها ان تلبس المخيط هذا واحد يجوز للمراه ان تغطي راسها يعني اصلا هي ما ممنوعه من لبس المخيط عموما ثالثا ها أحسنت المرأة لا يجوز أن تحلق راسها محرم حلق المرأة راس وإنما تقصر قدراء ملك ما سيأتينا ها رابعا المرأة لا تضطبع لأنها تلبس ثيابها ولا ترمل في الطواف ولا ترمل في السعي هذه ستة ها، ولا ترفع صوتها بالتلبية. هذه سبعة. ها؟ في. أحسنت. هذا هو الثامن. المرأة يجب أن يكون معها المحرم. هذه ثمانية أشياء تخالف فيها المرأة الرجل. في مسائل الحج في مسائل الحج طيب نعم اقرا باب الفديه وهي على ضلبين احدهما على التخير وهي فديه الاذى واللفس والطيب فله الخيار بين صيام ثلاثه ايام او اطعام ثلاثه آصع من تمر لسته مساكين او ذبح شاة وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم الا الطائر فان فيه قيمته الا الحمامه ففيها شاة والنعامة ففيها فيها بدنه ويخير بين اخراج المثل وتقويمه بطعام فيطعم كل مسكين مدا او يصوم عن كل مد يوما الضرب الثاني على الترتيب وهو هدي التمتع يلزمه شاه فان لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع وفديه الجماع بدنه فان لم يجد فصيام, فصيام كصيام التمتع وكذلك الحكم في البدنه الواجبه بالمباشره ودم الفوت والمحصر يلزمه دم فإن لم يجد فصيام عشرة ايام ومن كرر محظورا من جنس ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفاره واحده الا ان يكون قد كفر عن الاول فان عليه للثاني كفاره وان فعل محظورا من اجناس فلكل واحد كفاره والحلق والتقليم والوطو وقتل الصيد يستوي عمده وسهو وسائر المحظورات لا شيء في سهوها وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية, الأ... إلا فدية الأذى فيفرقها فالمواضع الذي حلق به وهدي المحصر ينحر في موضعه وأما الصيام يجزله بكل مكان هنا يا إخواني الفدية هي تكرار للموضع لكن المؤلف عليه رحمه الله فردها من أجل زيادة البيان والإيضاح لأن مسألة مسألة المحظورات وجزاؤها من أهم الأمور المتعلقة بالحج والعبود لكن للفدية محظورات بالنسبة للفدية على أنواع الأرض. المحضرات بالنسبة للفدية على أربعة انواع وهي مرت النوع الأول ما لا فدية فيه نهائيا ومر معنا قبل قليل ما هو لا عقد النكاح عقد نكاح لا فدية فيه قلنا يا أسم ولا يصح العقد لكن لا فديه فيه. هذا القسم الاول القسم الثاني لا فديته الجزاء البدل وهو جزاء الصيد هذا فيه البدل اذا كان يعني مثله من النعم فهنا Ja, dat is een لا. ولاحظوا في القرآن النص ففدية ها من صيام او صدقه او لماذا قدم الصيام? لماذا قدم الصيام? لان الصحابة اكثرهم فقراء الصيام ايسر له؟ نحن الان مش العيسر لنا. هلو الصيام ولا ذب شاة ولا طعم ستة مساكين، طبعا نفرض أضع الأريح لأنها ستة مساكين. لأن طعم ستة مساكين لا تكلف إلا في عدد خمسين ريال أو ستين أو ستين ريال تقريبا قال المؤلف رحمه الله، وجزاء الصيد هذا خاص بصيد البر المتوحش اما صيد البحر فقلنا إنه حلال. لأن الله جل وعلا يقول حلا لكم سيد البحرين وهو حلال لنا فإذا كان له مثل قل لا يخير بين ثلاثة شيئا فإذا لم يكن له مثل يخير بين, بين شيئين طيب ثم قال المؤلم رحمه الله تعالى إلا الطائر فإن فيه قيمه يعني الطائر ما له مثل فيه قيمه إلا ما قضى فيه الصحابة أو قضى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأعمام فيها يشاد والنعام فيها بدنه لقضاء الصحابة بذلك ويتخير بين إخراج المثل وتقويمه يعني تقويم المثل بطعام يطعم كل مسكين مدن أو يصف عن كل مد يوم والصحابة رضوان الله عليهم قضوا بالنعام بدنه وحمار الوحش بدنا، وقضوا في شاد وفي الحمامات شاد، فما قضى فيه الصحابه ولا إشكال فيه، وما لم يقض فيه فين له اثنين من أهل الخبرة يق يعني يرون أقرب الأشياء إليه، فيقولون أقرب الأشياء إليه كذب. المؤلف لم يشر. لم يشير مالك رحمه الله إلى قطع الشجر الحرم والصواب أنه لا يجوز قطع الشجر الذي نبت وليس للادم فعل فيه لكن ما فيه فدية ليس فيه فدية على الصحيح والمقصود هو الذي نبت فيه يعني دون فعل الآدمي أما ما انبته الآدمي زرعه الآدمي أو انبته فلا حرج في قطعه وهكذا أيضا لو كان الشجر لما أنبته الآدمي يضر يعني يؤذي الناس في الطريق فلنا أن, أن نزيله لنا أن نزيله ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الضرب الثاني على الترتيب الأول على التخيير بين ثلاث أشياء الثاني على الترتيب وهو المتمتع والقارن يلزمه شات فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله هذه الثلاثة أيام يصومها هذه الأيام والراجح من كلام أهل العلم أنه يصومها بعد الفراغ من العمره فإذا فرغ من العمره في شوال في ذي القعدة في أول الحجه يبدأ يصوم وإن تاخر مجيئه فيصوم إلى يوم عرفة يوم العيد ما يجوز يصوم إن لم يستطع أو ما جاء إلا يوم عرفة نقول لك ان تصوم أيام التشريق الثلاثة فقد جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي إلا لمن لم يجد الهدى أما السبعة فيصومها في بلده هل يلزم أن تكون متتابعه لا لا يلزم وفدية الجماع بدنة فإن لم يجد فصيام كصيامي المتمتع يعني عشرة أيام وكذلك الحكم في دم الفواتي كذلك الحكم في البدنة الواجبة في المباشرة كلها ودم الفوات والمحصر يعني يلزمه دم فإن لم يجد فصيام عشرة أيام إلا أن يكون كفر عن الأول إن عليه للثاني كفارة قال ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة يعني لو أنه غطى رأسه ثم غطى رأسه ثم غطى رأسه كم عليه من كفارة كفارة واحدة والراجح أنه سواء كفر أو لم أو لم يكفر عن المحظور الأول قال فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه وهذا هو الراجح وقال بعض الحنابلة إنه تلزمه كفارة ثانية والراجح ما ذهب إليه المؤلف أن لكل محظور كفارة واحدة سواء كفر في ابتداء فعل المحظور أو بعد فعله عشرات المرات وإن فعل محظورا من اجناس فلكل واحد كفارة يعني لو مس الطيب وغطى رأسه ولبس المخيط فهنا كم كفارة ثلاث كفارات لأنها من أجناس مختلفة والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه لماذا فرق الحنابلة بين هذه وما بعدها قالوا هذه فيها تلاف هذه فيها تلاف حلق تقليم والوط وقتل الصيد هذه فيها تلاف والراجح أن جميع المحظورات يستوي عمده, عمده وسهوه الراجح أن جميع المحظورات يستوي عمده وسهوه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطا والنسيان وما استكره وما استكره عليه قال وسائر المحظورات لا شيء في سهوه بل نقول عامة المحظورات كل المحظورات وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم والمقصود بمساكين الحرم الساكنون فيه والمقيمون فيه والقادمون إليه كلهم من أهل الحرم إلا فدية الأذى فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق فيه به يعني لو أنه أصابه أمر اضطر لفعل يعني الحلق حلق رأسه فنقول توزع الفدية في المكان الذي حلقت فيه وهدي المحصر ينحر في موضعه ينحر في موضعه وأما الصيام فيجزئه بكل مكان يعني يصوم في أي, في أي مكان في مكة ثلاثة أيام والسبعه إذا رجع إلى أهله هل يأكل من الفدية نقول لا فدية لا يأكل منها هدي المحصر لا ياكل منه هذه المحصر لا ياكل منه ترك الواجب لا ياكل منه اذا ما هو الذي ياكل منه حاج المحرم ياكل من هدي التمتع والقران ياكل من هدي التمتع والقران وهدي التمتع والقران يجوز اخراجه بعد ذبحه في الحرم كما سياتينا يجوز اخراجه إلى خارج إلى خارج الحرم طيب إذن خلاصة الفدية خلاصة الفدية الفدية في المحظورات الثمانية الفدية في المحظورات الثمانية تقليم الأظفار حلق الشعر مس الطيب تغطيه الرأس لبس المخيط المباشرة دون الفرج النقاب لبس القفازين هذه ثمانية هذه الفدية على ماذا على التخيير بين ثلاثة أشياء طيب الفدية في قتل الصيد إن كان له مثل من النعم تخير بين ثلاثه أشياء بين المثل وبين تقويم المثل ويعني شراء طعام وتوزيع على المساكين كل مسكين نصف صعب وبين صيام يوم عن كل إطعام مسكين والأمر الثالث الفدية لترك واجب من واجبات الحج السبعة التي ستاتينا هذا ذبح شات هذا فيه ذبح ذبح شات مثل تجاوز المقام دون إحرام مثل ترك رمي الجمرات ترك المبيت مزدلفة ترك المبيت بميناء عدم الجمع بين الليل والنهار لمن وقف نهارا بعرفه وهكذا الرابع في مسألة الفدية دم التمتع والقران عليه دم عليه هدي هذا الهدي شكران فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله الخامس فدية المحصر تذبح حيث أحصر وهذه لا ياكل منها فإن لم يجد صامع عشرة أيام أيضا السادس الفدية الجماع قبل التحلل الأول وهذه عليه خمسة أشياء كما مر معنا السادس الفدية قبل التحلل الأول قلنا بعد التحلل الفديه بعد التحلل الأول هذا عليه شات لكن لا يفسد لا يفسد حجه طيب هل يشترط في الهدي شروط نقول نعم الهدي يشترط فيه شروط وهي الشروط الموجودة في الأضحية يعني لا بد أن تبلغ السن المعتبره شرعا وهي ثني منين من الإبل ثني من الإبل كم له من سنة خمس سنوات وثني من البقر كم له سنتان وثني من المعز كم له سنة وجذع من الضان كم له ستة أشهر لا لابد الهديا يبلغ السن المعتبره شرعا ثانيا أن تكون سالمة من العيوب ها المانعه من الاجزاء وهي العور البين والمرض البين والعرج والهزيله التي لا تنقي يعني لما فيها مخ ضعيفه جدا وايضا لا بد ان يذبح في الزمان المعتبر شرعا وهو يوم العيد وثلاثه ايام بعده على الصحيح من كلام اهل العلم وايضا لا بد ان يذبح في المكان المعتبري شرعا وهو الحرم لقوله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومكه كلها ها في جاج او طريق ومنحر طيب وايضا لا بد ان تكون بهمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم فلو ذبح غزالا مثلا وهي غالية الثمن لم يجز لم يجز لبح نعامة لم يجز لا بد أن يكون من بهيمة الانعام وصلى الله وسلم على نبينا محمد ونكمل غدا إن شاء الله نبدأ ب يعني دخول مكة ونتكلم حول الله وقوة عن الطوافي والسعي في العمرة وغير ذلك نعم أحسن الله إليكم يقول السائل شيخنا أعد لنا قاعدة إذا عاد النهي مع التمثيل طيب عندنا قاعدة إذا عاد النهي إلى ذات العبادة فسدت وأما إذا عاد إلى أمر خارج عن العبادة لا تفسد مثال ذلك في عقد النكاح النهي عن عقد النكاح عاد النهي الى ماذا ها الى ذات الشيء يعني إلى ذات الامر سواء كانت عباده او غير عباده مثل بالنسبه للعباده للصلاه النهي عن الصلاه في, في الثوب المغصوب او الطهاره بالماء المغصوب او الصلاه في الارض المغصوبه هذا لذات العباده ولا لامر خارج لأمر الخارج فالصحيح أن الصلاة صحيحة ويأثم لأنه صلى بماء مغصوب أو توضع بماء مغصوب لكن النهي عن الصلاة في الحمام والمقبرة النهي عن الصلاة ها في الحمام والمقبرة هنا عادل ذات الشيء ذات العبادة ولا لأمر الخارج لذات العبادة فلا تصح الصلاة في المقبرة ولا في الحمام نعم يقول السائل علي فدية واجب هل أخرجها لمن معي من الحجاج عليك علي فدية واجب نعم يقول عليه فدية واجب يعني فهمت أنا أن ترك واجبا نعم من واجباتي الحج فيقول هل أعطيها من معي من الحجاج؟ اقول نعم من معك اذا كانوا فقراء فهم حقه من غيرهم فاذا كنت جئت مع حمله من الحملات ولزمك فديه ارتكاب محظور او لزمك دم لترك واجب فعليك ان يعني تذبح الدم ولا كان تطعمه الفقراء اللي معك لكن انت لا تاكل منه انت لا تاكل منه وإذا كان احد منهم غني لا ياكل منه اذا كان غني هو لفقراء الحرم ويشمل الفقراء المقيمين والقادمين اليه للحج او او العمر لكن يا اخي الكريم انت قلت في سؤالك فديه الواجب وهنا قد يحصل خلط ما نسميها فديه نقول دم ترك الواجب دم ترك الواجب ولهذا ينبغي الحقيقه لطالب العلم الذي يفتي في مثل هذه المسائل ان يوضح مساله الفديه ويوضح مساله الواجب ترك الواجب ترك الواجب فيه دم ما في مجال ما في تخيير ابدا واما فعل المحظور ففيه الفديه نعم يقول السائل لو صمت عشرة أيام قبل الحج فهل يصح ذلك نعم من أهل العلم من قالنا يجزئ لكن الأفضل أن تصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلك نعم يقول السائل نحن من دولة مصر ونحن منتدبون إلى ميناء مدة الحج في المجازر ومدة الانتداب خمسة وعشرون يوم فهل نصلي الصلاة قصر وجمع ام نصليها إتمام لا صلوا إتمام صلوا إتمام إلا إذا تلبستم بالنسك تلبستم بالنسك في اليوم الثامن وتنقلتم مع الحجاج فهنا تقصرون لكم القصر ولا تجمعون إلا في عرفة ومزدلفة وأما الآن أنت في حكم المقيم ما دمت ستقيم أكثر من أربعة أيام على الراجحي من كلام أهل العلم نعم يقول السائل إلا, إلا في حالة واحدة وهي ما إذا كنت تتنقل يعني جئت إلى مكة وذهبت إلى جدة ثم ذهبت إلى الطائف أو ذهبت إلى الرياض أو كذا هذه تنقلت قطعت السفر هنا إذا تنقلت قطعت إقامتك وبالتالي يجوز لك أن تقصر وتجمعناه يقول السائل شيخنا الفاضل نحبك في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن جئنا من أماكن بعيدة هل الأفضل لنا كثرة الطواف أم نستمع للذكر والدروس أولا أحبك الله الذي أحببتنا فيه ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياك ووالدينا ومشايخنا أولاة أمرنا في جنات النعيم فالمتحبون في الله على منابر من نور ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلاني تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه فاللهم انا نشهدك أننا نحب أهل الخير والصلاح فيا كريم احشرنا مع محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه الطيبين الطاهرين اللهم إنا نشهدك اننا نحبهم نحب رسول الله ونحب صحابته فاجمعنا بهم واحشرنا معهم يا كريم